واختلاف في الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيى به, به الأرض بعد موتها وتصر في الرياح وتصر في الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق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 قل للذين آمنوا يغفر للذين لا يرجون أيام الله يغفر للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوم بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء أفعليها ثم إلى ربكم ترجعون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 فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يؤنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدوء ورحمة لقوم يؤمنون أم حسب الذين جت رح السيئات أن يجعلهم كالذين آمنوا أن يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم محيهم سواءاً محيهم وماماتهم سواء ساء ما يحكون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتُجْزَى ولتُجْزَى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أَفَرَأيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلَّا هُوَ هَوَى وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وأضلله الله على علمه وقتم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وجعل على بصره غشاوة فما يهده من بعد الله أ فلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا ده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 وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومؤككم النار ومؤككم النار ومالكم من الناصرين ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله زوج وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخردون منها ولا هم يستعبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم مع تحيات الفجر للإعلام الإسلامي إسلامي إسلامي